بسم الله الرحمن الرحيم شيلات فارس النشمي ش شيلات دار الشمال يا الله يا كاتب جميع المقادير يا غفر سيئة عبدك لياتاق طير يتايع رعي الصنف وذوق وعسر على اللي بدرهم شيحي حي, حي راعل ولا علم الله يا رب الله عبد يا عبدك نباس العفو يزهر رحمن عال يا غنم بالي يا غنم عيا يروقي مالي عن المكسوع يا الله عسى فله قلبه عطات منه انفخر انفضح انف ريحه تمر عنبر بلال ز ص المه نحن نعود إليكم بالجديد والفريد وفي إطلالة مماز نشنف آذانكم ونمتع أفئدتكم فنهدي لكم هذه الشيلات بصوت المنشد فارس النشم دار الشمال